ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار إن الله يفعل ما يريد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 وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء